وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ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 119- فإن الله عدو للكافرين 110- ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 111- أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل لا يؤمنون وَلََّ جَ أَهُمْ رَسُول مِن عِنذِ اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا معَهُمْ مُصَدِّقُ لِمَا معهُم نَبَذَ فرَيق مَِ الذي نَأوتُكِتابَ كِتابَ الله كتابابَ اللهَّهِ وَر أَبُهورٍ كَأَم لا يَعلمله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 احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مالهم في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون